تجري من تحت الأرض. صالحات جن. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ And لاقي المسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. or إِنَّ اللَّنَ كَفَرُوا Allah Bum هو <تصفيق> قول <تصفيق> الظالم tum con ولكل أمتي إلهكم <تصفيق> Why that she won't be deep. نَذَلَفُ مِن من شعائر فِي جَنَّلِ الله لكم فيها خير اسم الله الله ما شاء الله الله يَقْدُمُ مِنْهَا وَأَقْعِمُ الرِّقَانِ كذلك سطر ذلك لتكفروا الله على وَانِ كَفُور الله وحده دلل الذين قاتلوا خرج من قديم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إن إلّا ولولا تفع الله الناس بقضهم بقض له بِسَّى الله. وَلَيَحْسَنَنِي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 Wah, no طويل عزيز <تصفيق> <تصفيق> الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وعليا كَتَ وَآمَنَ بِمَا عُنْ فِي عِلْمٍ كَمْ اللَّهُ اللَّه اللاعب وحنان الروح فيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا يحسب أن لم يرهو أنا وشفت عيد واحدينا قلنا ta uh -huh. كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أمت أولائك أصحاب الميمنة وَالقَوْمِ